Bismillahirrahmanirrahim Ta-ha Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan limen yakhsha Tanzila mimmen khalaqa al-ard wa al-samawati al-ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى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 إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri inn as sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li kullu nafsin bima tas'a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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُو الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ اوحينا الى امك ما يوحى تابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو الظلي وعدو الظله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا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 İzhab أنte وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري İzhaba إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Alla rabbana, inna naxafu ay yfrutu aleyna, ou ay ytuga. Alla la tafaf, inni markuma asmarg ve ara. بِكَ فَأَرْسِلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى İnna, Qadı Ohipi eliina, Ann ala man kذب ya Musa. Rabb.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 bi ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من لولو ارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى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 Tin annaka bi sihrin mislihi faja'al baynana wa baynakam'idan la nukhlifuh faja'al baynana wa baynakam'idan la nukhlifuh قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْرَ تَرُوْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُصْحِي تَكُمُ بِعَذَاب وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَزَعُوْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المسلى فاجتمعوا كيدكم ثم تصفوا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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فِيهِمْ يَمِينًا كَتَنَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ بِهَا رُونَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا لِعَنَ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا صَلْبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُ اكثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا İnna aman bı rabbına, liyöfirlenâ hatayana ve ma akrâtena عليهى min al-sihr. Wallâhu khair بَأُوهُمُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العلا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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِبِ عِبَادِي فَاظْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشًا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 ya beni İsra ile adı enceine kumminradvi kum ve veradına kum cani beburil ve nezel Kul min tayyibatin ma razaqnakum wa la tughlu fihi fiyahillaleikum wa ghabib waman yuhlil alayhi ghabib فار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى أَلَمْ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّمِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قال, يا فَإِنْ طَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أم أَرَدْتُمْ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ موعدي؟ قَالُوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم VELAKINN AHUM MINNA AUZARAM MIN ZINATIL Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْحًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى Qala ya Harun, ma manعaka iz răăytahum vallu ăla tatăbii'an, afa'asayta amri Qala ya umma la tăăchuz bi inni khashitu an taqula farqtu bayna bani israila wa lam tarqab qawli ya samiri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبض وتم من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قُلْ فَلْهَبِّ فإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما ilahكم الله الذي لا ilah إلا هو وسع كل شيء علما.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 وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَ يَوْمَ يُفَقُّ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ الْجُرْقَ يَتَخَافَتُنَّ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثْمٍ إلَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِاسْتِم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ التَّاعِيَةَ لَا عِوَجَ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 لعلهم يتقون أو يحيث لهم ذكرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا وَعْدٌ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغذا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قَالَ ahbita minha jemiyan bağdukum libağðin aduv faimma ya'tiyannakum minni hudan fa mani taba'a hudaya falaa yavillu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 أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتٍ لأولي النُّهى ولولا كلمةٌ سبقت من رب بِكَلَكَ أَنَ لِسامَ وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطُرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْلَى وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق رب بِكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وأمر أهلك بِالصَّلَاةِ وَالصَّطْبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى وَقَالُوا لَوْلا أتينا بآيات من ربه، أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيْنَتُ مَا فِي الصُّحُفِ الَّوَلَى، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَا هُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ